بوك تو إرواي ريندو إثناني وعشرون إثنان وعشرون جنة سنباشنا مودو محادثة قصيرة رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة ميرو بوغت راغتارا هل تدخن؟ هل تدخن؟ او نو وكابود تراغي واديني سابقا نعم سابقا نعم كاني يبد اصل تاغدم ليدو لكن الان لا ادخن قطعا لكن الان لا ادخن قطعا نين <تصفيق> بوغا تاغيتي <تصفيق> مي كيماينا يباندا اي يزعجك ان انا دخنت اي يزعجك ان انا دخنت ليدو اصل ليدو لا على الاطلاق لا على الاطلاق غادي ناكو يبندي كليجنجدو هل لا يزعجني هذا لا يزعجني ميري ايماينا تراغتارا هل تشرب شيئا هل تشرب حضرتك شيئا وك براندي واحد كونياك واحد كونياك ود ويلايته وك بير لا الافضل بيره لا الافضل بيره ميري يكوغا برياني ستارا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ أونو، يكوغا بيابارني ميتم نعم، وغالبا ما تكون رحلات عمل نعم، وغالبا ما تكون رحلات عمل كاني إبض ميمو سلب الله وننامو ولكننا نمضي الان اجازه هنا ولكننا نمضي الان اجازه هنا ينت بيديغا عندي ما هذا الحر ما هذا الحر او نو اي روزو تشالا بيديغا عندي نعم اليوم حار جدا فعلا نعم اليوم حار جدا فعلا పదండి వసారాలోకి వెళ్దాము. لنذهب الى الشرفه. لنذهب الى الشرفه. రేపు ఇక్కడ ఒక పార్టీ ఉంది. غدا ستكون هنا حفله. غدا ستكون هنا حفله. మీరు కూడా వస్తున్నారా? هل تاتون ايضا؟ هل تاتون ايضا؟ أو نو ممملني كودا افان انچارو نعم نحن ايضا مدعوون نعم نحن ايضا مدعوون